وَصَّيينَإِسَانَ بِوالدَيْهِ إسَّانًا فَمَلَتهُ أُهُ كُحَ وَبَت كُرْهَا وَبَأت كُرْرهَ وَحَمُهُ وَفِصالهُ تَلَثونَ شَهرًا خََّ إذَا بَلَغأَحُد بلغه واشده وبلغ 40 سنه قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِم فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفّ لَكُمَا أَتَعِيدَانِ مِن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 الطير الاولين قولاك الذين حق عليهم القول فيكم من قد خلص من قبلهم من الجن والانس انهم ان انهم كانوا خاسرين ولكل درجه من ما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون